طراما طراما كموج تراما يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرمادي بعصف الرياح طراما طراما كموج ترام يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرمادي في عصف الرياح تضي السواف لكل المحافل نصد الجحافل ببأس الصفاح فألقوا الحفالة وزيدوا طلالة ترد اشتعالا للمح السلاح فنحن الغبات أسود همات وجند سرات لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساحي فنحن الأباد أسود كماد وزند سرات لرد الجماح ألا يا مجوس عروب ضروس جموعا ندوس وفي كل ساحي جموعا ندوس وفي كل ساحي يغمر الظلام كما يمكن الصباح بنار كموج يحير يحيل الظلام كمثل الصباح بنار الجهاد سنذر الأعادي كذر الرماد بعصف الرياح